كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين تُسَأَلُنَّ يَوْمَ إِذْ عَلِمْنَا عِيمٌ ثُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَ إِذْ عَلِمْنَا عِيمٌ